أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عن سينطاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 وكذلك أُوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى لتنذر أمة القرى ومن حولها وتذر يوم الجمع وتذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل فني يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه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 شرع لكم من الدين ما وصّاه نوح والذين أوحينا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وَمَا وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقو فيه.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 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شيء منه مريب فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمن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 فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام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 الحافظ على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَنَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ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 في ضآء إن عليك إلَّا البلاء وإن إذا ذقَّ الإنسان منا رحمة من رحمة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 يشاء إنا ثوَى يهبُ لِمَن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانه وإنا وَأَجَعَدُ مَن يَشَاء عاقِما إِنَّهُ عَلِيمُ قَدِيرٌ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 يا الله تسير الأمور.